وجعل لهم أجل لا ريب فيه فأبضّالمون إلى كفران قل لو أنتم تملكون خزانا إلى رحمة ربي إذا لامتكتم إذا لامتكتم خشية الإتفاق وكان الإتفاق كفران وَرَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَأَلْقَىٰ بِالنَّاسِ إِلَى فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَظَنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَظَنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَكْبُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جميعا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي ظُنُونُ الْأَرْضِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ